EDIZION AWIM TU PODDIM NOSRO BREGIE TNE HICKI A LE WOCHTE ENSEAN ARTIZET KAM JA Na lege طالع يَبكي و اريد تبكي ماني ماني و بالدموع هموم و عذابك بكا اريد تنسيش ذاك المحروم اه مني ستاركون طالع يبكي و اريد تبكيش مش ماني ماني اه بالدموع w ginie ta المحروم, mniejsza komór. W tym to ulubiec szack mسكين, sordą kandy rapaż. Być العين, ما زالك عايشة حسني في قلبي يا حبيب الشعب نسيانك صار كل ما نتفكرك نطلب لك ربي سبحان الرب آه غبارا ما زالك حي حسني في قلبي يا حبيب الشعب نسيانك صعب كل ماتتنسان انتا اي نوبلي اشكون ينسان اسطوره ولي جون فالنكه مازالوا فالاب يبغو هالناس وعليه الدمو ماتتنسان حسني انتا يا اي نوبلي اشكون ينسان أسطورة وليجون فنك وما زالوا فالعب الناس هالناس علي هالدمون عشت مالك حسني ومتمالك ومن بعدك كالرأي تيتم مالي كالرأي انت نقول هالك واحد تاني تسمى محتم Ty ten ser g śmy ty ten